Allah, Allah. نبي كريم، نبي كريم، لو أُلقينا. نبي كريم، نبي كريم، نبي محضن، رسول مكرم. Allah Allah اللهم صلّي على المصطفى من عونه وبحر الصفاء إيمان من عونه وبحر الوفاء اللهم Allahumma